بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وَالسَّمَاءُ إِذَا فُرِجَتْ وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نقموا منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميم الذي له ملك السماوات والارض الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد والله على كل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 ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناة تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناة تجري من تحتئ هل الانهاض ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود والعقش المجيد ان بطش ربك لشديد ان هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود